وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ نُصْلِحُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِلَّا يَشْعُرُونَ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون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 صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ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 إن الله على كل شيء قدير يا أيها الأعبدو ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون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 وَدَعُوْ شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِلَّا مَن تَفْعَلُ وَلَن تَفْعَلُ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ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 كيف تكثرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى السما فسواه النسبع سماءات وهو بكل شيء عليم.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 أَلَئِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عرضهم على الملائكة فقال,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 قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنَّا طيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس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 هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدكم وإيايا فارهبون ve âminu bıma anzalten saddıqlıma bagıvm, öla tekonu öla kafirin bı, öla teşteru bı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 يا بني إسرائيل، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنني فضلتكم على العالمين.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 وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ ثر قنا بكم البحر فأنجيناكم أو رقنا آل فرعون وأنتم تنظرون.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 Sümmə bğsnakum, mın bğd mevtikum, lğl kum tşkruun. Vızllna, lğkum ulğama, v anzlna, lğkum ulmnn, v لَمْ يَظْلِمُ نَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 تبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون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 كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِسْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْسَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ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 اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباو بغضب من الله Zalik b-än-üm-kan-û-ý-k-þ-û-n- b-ä-y-ât-î-l-â-î- ve-ý-ä-t-û-n- n- b ä y ât من الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى مَنْ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ أَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ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 قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وَإِنَّ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدٍ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُسِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لا شيئة فِيهَا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 فَقُلْنَوَّرِبُهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِيلُ اللَّهُ الْمَوْتَاءَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَكَ الْحِجَارَةُ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً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 ve izâlâl kullâzin âmanu, çalâ âmana. ve izâ xalâ bâgzhûm ilâ bâgzhin, çalâ atu haddesûn hem bîma fâtap Allahu ʿalaykum رَبِّكُمْ أفلا تعطيلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أمس yeyyun la ya'lamunul kitabe illa وَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ الله ليشتروا به فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة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 أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين ثانًا وَذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ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 Dutum hala otulnasa ku turuna fer onmin kummin diyehim Tava heruna aleyhim bir ismi vadu أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكثرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا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 وَلَمَّا جَاءَهُمَّا عَرَثُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ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 قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين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 قُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 وَمَا هُوَ بمزحزحه مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَذَّبَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِن لَهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى لِبُشْرَاةِ الْمُؤْمِنِينَ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 وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْسَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْسِمْ اللهم صدق كل ما معهم نبز فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون والتابع ما تتلشى طين على ملك سليمان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 ينبئ به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن مَا ما له في الاخره من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ انْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَسَّهُمْ بَأْسٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ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 والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها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 وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا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 من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين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 ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مَا لَكَ من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 والطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر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 Rubbana takbül minna, innaka aat al-kiyul-aliim. Rubbana ve j'galna muslimeyni laka, ve إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك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 إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لكم الدين فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهًا واحدًا ونحن له مسلمون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 قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ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 وَنَحْنُ له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصاراً قل أأنتم أعلم أَمِ الله ومن أظلم مما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 ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ فما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم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 ولنبل أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والألفس والثمرات. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ تندود ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما وَمَنْتَطَلَعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَهُ لِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 إن الذين كفروا وما وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 القِ السَّمَاءَ <سماوات> وَالْأَرْضَ وَأَخْتَلَفَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَزْنَفُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاوَاتِ مِنْ ماء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 ya ay fil arz, halal tan, tabi, ve la tettbeyu, xutwet,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 فَيْنَ عَلَيْهِ آبَآنا أَو لَهُ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْطِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ مَثَلُ الَّذِينَ كفروا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 تَمَنَّى طُرّ غَيْرَ بَالٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اسْمَعْ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 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحج والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى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 حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم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 أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون حلل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم كُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَرُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ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 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام تاكلوا فريقا من اموال الناس بالاذم وانتم تعلمون يسالونك عن الاهل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 وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصدتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي معله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 فمن تنتهى بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام الثلاثه ايام من سن الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشرة كاملة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 فَمَنْفَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَضَ وَلَا فُسُقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُ فَإِنَّ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 وَإِذَا تَوَلَّ سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْسَ وَالْنَسْلُ فَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قَيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ وَلَا بَأْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ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 فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا يهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر فإلى الله ترجع الأمور سَلَبَنِي إسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَا هُمْ مِنْ آيَةٍ بَيْنَهُمْ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة فالله يرزق من يشاء بغير حساب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 لَنَخْتَلِفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بغيا بَيْنَهُمْ شَهِدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ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 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمات وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُلَاءِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ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 قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم فالله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امته مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار فالله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يقهرن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 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم فاتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللوء في أيمانكم ولكن بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم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 ولهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّبِلُ الْمَعْرُوفُ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِ النَّدَرَجَةُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الْقَلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاهُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُمْ بِإِحْسَانٍ ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموه شيئا الا ان خفتم ان لا يقيم ما حدود الله فان خفتم ان لا يقيم ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 فإذا بلون أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير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 متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِنَّ طَلَّقَتُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ وَأَنْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حافظوا على الصلوات والصلاة المسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا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 إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم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 قال أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يقتصر من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده دسفة في العلم والجسم فالله يؤتي ملكه من يشاء فالله واسع عليم فقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم تبوت فيه سكينة من ربكم وبقية من ما ترك آل موسى وأل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم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 وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 ولو شاء اللهم قتتل ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من ما رزقناكم من قبل أيه يَوْمَ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَتَ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ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 ولا يحيطون بشيء من علمه إِلَّا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم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 قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم V’nzr ila pimar k, v’lnej g’alak ayyet l’l-nas. V’nzr ila al-gizam k, ifa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 لَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ V Allahu yollar ifolimeyi Vallahu ve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 قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله وني حليم يا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضعفين. إِلَّا لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطًّا فَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 ما كسبتم وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيْمَمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُفِقُونَ وَلَسْتُم بِأَخِذِهِ إلَّا أَن تُمِضُّ فِيهِ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 وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعم ماهي وَإِن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن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 ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأن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 والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتموا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُنَّ فِيهِ إلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وهم لا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل نسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل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 اِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمِلِّ لِوَلِيِّهِ بِالْعَدْلِ وَاشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يَأْبَ الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدناء لا ترتابوا إلا تكون تجارتا حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهد إذا تبايعة ولا يضار كاتب ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ لِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله وَلَا ولا تكتموا الشهادة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 وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا مسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن سنا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا